اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله كم اشتقنا إليكم شوقا بالغا أسأل الله عز وجل أن يحرم أحبة المسلمين من أن يتلاقوا في الله عز وجل أبدا وإن جاءت بعض الأيام ففرقتهم فأسأل الله عز وجل أن يزيل فراقهم وأن يعيد وئامهم والتئامهم ومودتهم دائما يا رب العالمين وأن يصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه كلما عادوا إلى الاجتماع اجتمعوا على الله وكلما جاءت من الأحداث والظروف ما يفرقهم ولو لوقت بسيط أو كثير كان ذلك أيضا على الله عز وجل نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأسأل الله أن تكون هذه الأيام قد كانت شاهدة لنا لا علينا نسأل الله أن يعاملنا بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأن لا يعاملنا بما نحن أهله فكل أعرف بما يكون منه من تقصير وقصور وضعف وما فوق ذلك فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين تشوقت إلى هذا اللقاء وأنا سعيد كل السعادة أن يعود هذا اللقاء الدوري المتجدد لما يكون فيه من تواصل مباشر بيني وبين إخواني الكرام جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا التلاقي الدائم وأن يجعله فضلا من الله ونعمه وأريد أيها الإخوة في مفتتح هذا اللقاء أن أنبه نفسي وحضراتكم إلى معنى من أجل المعاني التي ورد بها شرع الله عز وجل وهو أن العبادة أيها الإخوة الذي شرع العبادة هو الذي خلق الإنسان الذي شرع العبادة هو الذي خلق الإنسان فهو لم يشرع عبادة خيالية ولم يشرع عبادة رومانسية ولم يشرع عبادة ليسرح فيها السارح ويهيم وإنما شرح عبادة تناسب هذه الصناعة البشرية هذا الجنس البشري هذا الخلق الذي خلقه الله ولن يا إخواني لن يصلح بشر أبدا بعبادة يختارها هو خارج ما وضعه الله عز وجل أو شرعه الله عز وجل من عبادة ومن هذا من هذه المواصفات الهامة في العبادة أن العبادة عناصر متعددة المسلم لا بد أن يقوم بكل عنصر منها العبادة ليست عنصرا واحدة صحيح في صنف صنف اسمه الخلوة والدعاء والذكر والقرآن وعبادة القرآن وما إذا ذلك وصلاة القيام يعني هذه عبادة موجودة عند المرء هذه عبادة, هذه عبادة موجودة عند الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى بها دائما أبدا أنه يخلو إلى الله أنه يتوب إلى الله أنه يقرأ القرآن أنه يصلي القيام أنه يدعو أنه يذكر الله ذكرا كثيرا كل هذه أذكار وعبادات لكن هذا الصنف إنما هو صنف واحد فقط من أصناف العبادة هناك أصناف أخرى من أصناف العبادة لا بد أن يقوم الإنسان به هناك مثلا العبادة الاجتماعية أن أخرج من بيتي لأزور واحد يلبس هدومه وينزل إلى الطريق وينتقل إلى صديقه أو أخيه في الله ليزوره في بيته أو أن يفتح بيته ليستقبل زائرا أو أن يسأل عن إنسان عبر الهاتف كل هذه كل هذه الألوان من ألوان العبادات الاجتماعية البسمة عبادة الابتسام عبادة أنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدق فالإنسان يتصدق بأن يبتسم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن ببسط الوجه وحسن الخلق طلاقة الوجه عبادة حسن الخلق عبادة وإذا كانت هناك عبادات الذكر والقرآن وهناك عبادات النواحي الاجتماعية هناك أيضا عبادات أخرى مالية أن أتصدق أن أتزكى أن يكون هناك واقف شرعي عبادات بالمال وهناك صنف رابع سبحان الله من العبادة عبادات بالبدن مثل الجهاد والقتال مثل الحج والعمرة الذهاب للطواف والسعي والسفر عبادات بالبدن بذل للجهد للحركة وهناك صنف خامس يعني شايفين صنف مالي صنف اجتماعي صنف بالبسمة صنف بالقرآن والذكر صنف به وهناك ايضا اصناف اخرى من العبادة الثقافية عبادة التعلم عبادة التعليم من غدا فتعلم تعلم آية من كتاب الله كان ذلك خيرا له من أن يصلي مئة ركعة يبقى إذن أيها الإخوة بصفة عامة وهناك أيضا ألوان من العبادة الشخصية يعني الذاتية يعني شخص يدخل إلى مكان ويغلق على نفسه بالمفتاح ليؤدي سنة تسمى سنن الفطرة أن يحلق بعض الأماكن الخاصة في جسده، أن يزيل شعرها، أن يعني والإنسان بهذا يقوم بشيء اسمه سنن الفطرة خمس من الفطرة التنظف، التزين التجمل، التعطر، يعني سبحان الله دي عبادة ايضا يعني هذه هذا صنف من اصناف العباد إذا أنتوا شوفتوا إلّا أنا قلت الواتي الذي قلته أن هناك عبادة تتوضأ لها وتخلو إلى الله في المحراب وهناك عبادة قد تنزل لتلعب مع طفل صغير لتؤدي بينك وبينه عبادة عبادة الملاطفة وهناك عبادة باللقاء الزوجي وعلاقة بال... عبادة بزيارة الأحبة في الله وعبادة بالمال وعبادة بالسفر ولذلك حتى أماكن العبادة تتغير يعني هناك عبادة تعبد الله في بيتك وهناك عبادة أخرى تعبد الله فيها في بيت الله في المسجد وعبادة ثالثة مكان أدائها في بيت صديقك حين تزور وعبادة رابعة تسافر لها إلى مكة والمدينة أو إلى مكة ومنى وعرفات وهناك عبادة إذن أيها الإخوة ماذا أريد أن أقول أريد أن أقول إن العبادة التي شرعها الله لا, لا التي توهمها البشر او اكتفى بها البشر او اقتصر عليها البشر عباداته المتعددة اذا جاء انسان واغرق في لون واحد من الوان العبادة يهلك تاني لو سمحت يعني العبادة ممكن تفسد الانسان ايوة إذا أدخل الإنسان نفسه وجعل من نفسه مفلسفا ومختارا وواضعا لمنهج بيألف عبادة بمزاجه أيها طبعا كم من سؤال من الأسئلة يأتينا تقول سائلة مثلا أنا كل شوية بفتكر الموت وخيف من الموت وخيف من الآخرة وأشعر كأن نفسي يضيق وأنني كأنني أصعد في السماء وحس أني دخل جهنم دخل جهنم وكذا وكذا ليه؟ لأنها تباشر بمزجها بهواها لونا من ألوان العبادة أن تخلو وحدها وأن تغرق في خلوتها وأن تطيل مناجاة ربها وأن تقرأ القرآن كثيرا وتذكر الله كثيرا وتدعو الله كثيرا وبس فقط وما قال الله ذلك ما هذا بشرع الله وما هذه بالعبادة التي قال الله عنها دي العبادة إلا حضرتك اخترتيها للعبادة التي انتقيتها قلت أنا هاخد من الرف الجبنة ومش هاخد المربة هاخد السلم ومش هاخد كذا يعني هذه عبادات ينتقيها الناس ويتوفرون عليه أين عبادة بذل المعونة أين عبادة السؤال عن الضعفاء أين عبادة ملاطفة اليتامى أين عبادة التزوج عبادة من رغب عن سنتي فليس مني قيلت عن الزواج اين الزواج اين كسب المعاش انه ان كان قد خرج يسعى على نفسه ليعفها علشان ما يبقاش محتاج لده ومحتاج لده فانه فهو في سبيل الله حتى يرجع فين هذه العبادات اين عبادة التزاور في الله واحد خرج من بيته رايح يزور صديق في الله وأخوه في الله وحبيبه في الله في قرية المجاورة الله تعالى يوقف له على طريقه ملك ليحدث لقاء متعمد ليسأله الملك ما الذي تريده إلى أين تريد قال له رايح زور فلان فلان ليه في يعني رايح تردله جميل جاء بجميل فأنت ترده إليه بينك وبينه مصلحة بتزور وتود يمكن يفيدك في يوم من الأيام قال والله بس بحبه يعني اشتقت إليه فالله تبارك وتعالى يجعل هذا لونا من ألوان العبادة سبحان الله أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا طب ما دي عبادة أمال اللي قاعدين في بيتهم يؤروا قرآن إذن الذي أريد أن أقوله هو في هذا الوقت بالذات في هذا الوقت بالذات وأنا أقول لإخواني أكرمهم الله في هذا الوقت بالذات بقول لكم هذا لأن النفس تمل وتتعب فإذا ما ملت وتعبت من صنف من أصناف العبادة فعندها أصناف أخرى ما الذي يجعلها تكف عن شيء الله تبارك وتعالى شرعه لذلك أيها الإخوة بذل المعونة مثلا ده مجرد اه نوع من انواع العبادة انك تبذل العون يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا اخي افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقة لما تصب الواحد في كوب يحمله عندما تصب له من دورك شوية مية ولا شوية عصير في كوب يحمله صدقة واذا كان سيرتك فيها الجاز او البنزين واعطيته منه صدقة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي طب أنا زهئت ده أنا بساعده بقى عشرين سنة مللت وهو الحقيقة وشه مكشوف يطلب دائما هل من مزيد فقررت أن أتوقف حينئذ الله تعالى قال لي إن الله في عونك ما دمت في عونه رفعت عونك عنه لأي سبب لأنك مللت فإن عون الله مرتبط باستمرارك في معونته انت حر اختار أيها الإخوة إذن هي أصناف من العبادة وألوان من العبادة وعناصر من العبادة والمسلم مكلف بأن يقوم بهذه الألوان من العبادات النبي صلى الله عليه وسلم حينما ما زح زوجته عبادة عندما لاطفها عندما لاطف الطفل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب صبيا طفل صغير فكان النبي يخرج فيما يرون لسانه لسانه يخرج للطفل فجأة طفل صغير ثم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام لسان نفسه يعني لسان الرسول يخرجه له ثم يدخله فالمفاجأة أمام الطفل بهذه اللعبة كانت تجعله يضحك تماما عبادة الملاطفة من اختار لنفسه أن يعيش في صومعة النصارى مثلا أو الرهبانية ما هو النصارى الله تعالى قال عن رهبانيتهم إنها رهبانية ابتدعوها ابتدعوها يعني هم ألفوها ابتدعوها يعني ألفوها يعني بدأوها على غير مثال سبق يعني هم الذين وضعوها لأنفسهم أدخلوا على دينهم تلك الرهبانية ما كتبناها عليهم ما كانت فريضة عليهم إلا ابتغاء وجه الله إلا ابتغاء مرضات الله أنهم أرادوا أن يتقربوا إلى الله فإذا تقربوا إلى الله بشيء نزعوا منه كمال العبادة لا ما ينفعش الإنسان ليس كذلك الإنسان ليس الملائكة إلى الملائكة هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا ما بيزهؤش ما بيتعبوش ما بيكلوش. ما بي... ما بيتوقفوش وإنما هم في تسبيح دائم أما الإنسان فعبادته لاستخلافه في الأرض لذلك قد يكون الإنسان في بره بأمه وأبيه بملاطفته بل إن الإنسان إذا قرر أن ين أن يتوقف عن أداء المتعة متعة اللقاء الزوجي مثلا إذا قرر أن يتوقف عنها لا يحل له حرام حرام أي واحد توقف عن متعة هو حر لا من قال لك إن متع الحياة التي شرعها الله عز وجل إنما شرعها لتكون يعني مسألة تأتيها أو لا تأتيها أنت معك شريك في حياتك معك مرأة عليك أن تعفها وحرام عليك أن لا تعفها بل إن عمر بن الخطاب وقّت عارفين يعني وقّت يعني وضع وقتا لغيبة الجندي في ميدان المعركة وبعدين لازم ينزل بيتهم لازم ينزل ليبيت حتى يرى زوجته وتراه زوجته حتى تقر الأفئدة الله إذا هذه عبادات هذه عبادات لذلك أقول أيها الإخوة إن من رأى الضعفاء وزار الأقارب الأرحام زيارة الأرحام هذه كلها ألوان من العبادة وبغير هذا يا إخواني تفسد النفوس العبادة الأحادية العنصر تفسد المسلم والعباد بل هناك عبادات سياسية يعني مثلا الشورا وأمرهم شورى بينهم طب أنا مش عايز أشاور مش عايز أكلم معاكم مش أعد معاكم ما ينفعش لا يصلح لأنه أصبح من صفة جماعة المسلمين التي يرضى الله عنها وجعلها من أهل الجنة ومن الأمة الفائزة أنه وأمرهم شورى بينهم عصب من أعصاب الأمة فلو أنني لم أشهد شورى المسلمين فإنني بذلك أبدأ عبادة طب هروح أصلي أصلي قيام وهأرى القرآن وهذكر وهأدعو وهأطيع لا روح عد احضر هذه الشورى واحضر هذه المناقشة والجهر بكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشاركة في أمور المجتمع البيعة كبيعة العقبة الأولى والثانية أمور تعلمك ولذلك لماذا قلت كل هذا الكلام قلته لأقول إن الذين يعانون أحياناً من الفتور وانحدار الهمم إنما اختاروا لأنفسهم صياغة للعبادة بأمزجتهم بهواهم بتأليف منهم ليس عن وحي من الله ليس, ليس هذا هو ما قال الله به إنما هم نظروا في الشريعة فقالوا الله حلو أوي قيام الليل ده وجميل أولي بتقول إيه الله حلو الدعاء ده الأذكار طب هاتذ ذكر ده كمان ثم وضعوا منظومة لأنفسهم وقالوا سنقوم بهذا وهجروا عبادات كما قلت عبادات سياسية وعبادات اجتماعية وعبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات حتى عبادات يا أخي للأغنياء سبحان الله يعني بينك وبين هؤلاء عبادات يعني أنت عندما تجد إنسانا مثلا من الناس وسبحان الله العبادة نفسها يعني برضو بمناسبة ما كنت أقول العبادة نفسها الله تعالى لم يأخذها لم يجعلها أخذا فقط وإنما جعل العبادة أخذا وعطاء عرف التنفس أنك تأخذ الهواء وتخرج الهواء عرف الزرع الزرع تعطيه الماء ويحدث له نتح وبخر و. ويفقد الماء العبادة هي سنة الله عز وجل في البشر سنة الله في البشر كسب البشر يكسب وينفق يكسب فلوس ويصرف طب افرض ما صرفش قال ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط يبقى اذا طب مش هتكسب اخوه اعبده منه اللي بيشتغل ويكسب هذه يد يحبها الله يبقى اذا العبادة العبادة الله جعلها أخذ وعطاء أخذ وعطاء أخذ وعطاء يعني إيه أخذ وعطاء يعني أتعلم وأعلم أتعلم وأعلم طب تعلمت بس ما ينفعش لأن الذين يكتمون العلم يحاسبون به يوم القيامة ويتمثل ويتمثل لهم شجاعا أقرع ويلدغون في قبورهم على هذه هذا الذي تركوه ولم يبلغوه للناس واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فاذا اتعلم واعلم اخذ واعطي اكسب وانفق ادعو غيري على عزومه اقول له اتفضل اتغدى معايا وأقبل الدعوة إذا دعيت لأن من دعي فليجب يعني من دعي فليجب طب لا أنا راجل كريم هصرف عن الناس هقول له اتفضل عندي وأذبح له وأوقد النار وأكرمه لكن أروح دي يعني مش لا من ده من العبادة أن تجيب دعوة من دعاك شايف العبادة العبادة أخذ وعطاء أخذل وعطاء أخذ وعطاء فاذا ما جاء بعض الناس اليوم وقالوا لا احنا هنعبد نعبد ربنا نشحن البطارية تشحن البطارية وتملاها كهرباء وبعدين فين تفرغ انت عندك السيارة البطارية في السيارة انت يعني تشحنها ولكن لكي تحرك توقد النور مصابيح السيارة توقد الراديو تولع تكييف المكيف السيارة يعني لها دور لها دور فاذا ما اراد الانسان ان يقول النسك او العبادات انا هصلي وارى قرآن والذكر ما ينفعش فين الدعوة لابد ان تأخذها ينفع طبعا صلي وتقرأ قرآن وتدعو وتذكر الله وتكون في خلوة لكن عليك أيضا أن تدعو إلى الله عز وجل وإلا فإذا لم تبلغ دعوة الإسلام الناس سيحاسب الناس شفتوا بقى هل رأيتم أيها الإخوة رأيتم أن العبادة أخذ وعطاء ورأيتم أن العبادة في أماكن متعددة في بيتك وفي بيت صديقك وفي المسجد وفي المسجد الحرام وفي مواطن الجهاد و ورأيت أن العبادة أصناف أصناف متعددة صنف في المال وصنف في البدن وصنف يجمع المال والبدن وهناك مجالات لها مجالات اجتماعية ومجالات مع من يخصونك أنك تلعب مع ولادك أنك تقعد مع أبوك وأمك أنك تلاطف زوجتك النوع من أنواع أنتم أيها الإخوة إذا ما أبيتم إلا أن تجعلوا للعبادة موسماً وأن تخصصوا الموسم للصنف الذي اخترتموه فيكلمك من يقول لك أشعر بالاكتئاب وأشعر بالفتور وأشعر بالضعف وأشعر ب بانخفاض الهمم وإنما على الإنسان أن يعرف طريقه إلى الله عز وجل وأن يعرف طريقه إلى أصناف العبادة المتعددة كما شرعه الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأذكر أن مثلا شهر شوال على سبيل المثال وهو يعقب شهر رمضان كان شهر غزوات كبيرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يستبشرون بعض في بعض ما رواه من الوقائع أنهم كانوا يستبشرون بمجيئه لأنه شهر عبادة الجهاد في سبيل الله لذلك أيها الإخوة نريد أن نعبد الله كما يحب الله لا أن نعبد الله كما توهمنا نحن نريد أن نعبد الله كما شرع الله لنا لا أن نعبد الله عز وجل على النحو الذي أرضينا أنفسنا به فإن الهمم تسقط لأننا اعتمدنا على منهاج دبجناه لأنفسنا ولم نعتمد على منهاج الله عز وجل أيها الإخوة وهناك بعد هذه الوقفة الطويلة التي مررنا بها، ويعني لم نلتقي منذ فترة، هناك بعض الأحداث التي وقعت في هذه الفترة. الحقيقة أرى أنني لا أستطيع أن أمر عليها. مرور المتجاهل الذي يتعداها قبل أن نقف عندها ولذلك سامحوني اليوم وإن كنت على شوق كبير لسماع أصواتكم وسماع اتصالاتكم انما سامحوني إذا ضاق الوقت اليوم عن هذا من أجل أن نغطي بعض الموضوعات المهمة التي وردت في أو التي حدثت في هذه الفترة الحقيقة من أهم ما وقع في هذه الفترة مسألة انهيار الاقتصاد الأمريكي يعني ال, الواقعة هذه الواقعة يا إخوة, لازم نقف امامها احنا عايزين ندخل الجنة فعايزين نرتبط بالدين, نرتبط بالدين نرتبط به بصدق امريكا قوة تريد ان تكون مهيمنة على العالم وان تكون سيدة على العالم وكلمة العولمة معناها ان كل الناس يبقوا عايشين في ظل النظام الذي تضع معناه الحقيقي يعني معناه الواقعي سيبك من الكلام يبقوا عساكر وافراد ملتزمين وخاضعين للنظام الذي تمليه امريكا على العالم وبهذه الصورة امريكا تدخل مثلا على بلد زي كان اسمها ايه اللي راحت على نوريجا رئيس الدولة قبضت عليه من داخل بيته واخذته واخذته كده عارف الفار لما تمسك الفار من رقبته قبضوا عليه لمحاكمته وحطوه في السجن من داخل دولته من داخل دولته دولة من دول امريكا الجنوبية قارة امريكا الجنوبية امريكا اللاتينية كما يسمونها وتوقع العراق وتوقع أفغانستان يعني وأي دولة من الدول تقاوم أسلوب أمريكا ومنهج أمريكا في الحياة يا ولها يا سواد للها وتربط الاقتصاد العالمي بها وت يعني وتعطي ملاحظات وتقول على الديمقراطية هنا مش مظبوطة صلحوا الاقتصاد هنا مش مظبوط صلحوا هنا يعني وقفة زي حضرة الناظر ومع التلامزاء الموجودين في العالم وعليهم أن يطيعوا. المشكلة أيضا أن أمريكا ظلمت وتبد وتسلطت. فأراد الله سبحانه وتعالى لأن يكون أن يكون هناك أصحاب عقيدة يقولون وما هي يعني إيه ما أمريكا ما إيه أمريك؟ إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى لعبد أن يكون من عباد الله الصالحين سينصره ولو على هذه الهيمنة. والناس تهتز يمنة ويسرى وبين من يقول لا يا جماعة دي امريكا وبين فانظروا كيف ان ازمة واحدة ازمة واحدة فقط ازمة واحدة اسقطت ربع الاقتصاد الامريكي يا ها ربع الكيان الغول المهول ربعه ربعه سقط في ازمة واحدة في خلال اسبوع او اسبوعين واقل ايضا اقل بنوك تضرب وبورصات تضرب والدولار ين يعني ينخفض ومسألة الاقتصاد الامريكي يحدث الى هذه الدرجة ومش عارف التمويل العقاري حصل فيه ولا قد اخضعت هذه الأزمة للدراسة من ناحيتين هذكرهم لحضراتكم الان انما انما ضروري اذكره انه اذا كانت ربع ربع القوة التي تهيمن على العالم استطاع سبحانه استطاع رب العالمين يقدر في ايام قليلة بازمة عابرة ان يعتصر هذه القوة ويضيع ربعها تعرفين جورج بوش عمل خطة للانقاذ بي بي بي بي يعني تخصيص 700 مليار دولار تمثل ربع الميزانية الامريكية العملاقة الضخمة الميزانية الامريكية دي قد مثلا 600 مرة ميزانية بلد زي مصر وانت اضرب كام ده هي 32 مليار جنيه اضرب بقى في 2 يبقى 64 واضرب في 6 يبقى شوف كام يعني المهم شوف كام ضعف ميزانية دولة ولا دولتين ولا ثلاثة بل دول العظمى الأغنية ربع الميزانية الأمريكية يا إخوة ربع القوة الهيمنة الاقتصادية شوف ربع الهيمنة الاقتصادية ضرب في أيام معدودة فقدرة الله فوق الشك والتهم لو أراد الله عز وجل أن يزيلهم لأزالهم فورا فورا طبعا أنا عارف أنه قد يكون أقرب موعظة يقولها مثلي ونتدرسها معا أنه انظروا ما الذي فعله الربا يعني بيع الديون بيع الديون كلمة بيع الديون دي لما تخضعها الاقتصاد الإسلامي وتشوف الاقتصاد الاسلامي ماذا يقول فيها والمذاهب الفقهية وان كان هناك بعض الاراء في كذا وكذا انما تجد ان مسألة التمويل العقاري والديون الموجودة وافلاس البنوك علشان تعرفين الصحف الامريكية وقد اخضعت كما قلت لكم هذه المسألة للدراسة طول الفترة اللي فاتت اقرأها بامعان وانا بستمتع أنا يعني بستمتع ربما مش بالقراءة مثلا لما تقرأ في القرآن وفي السنة وفي السيرة وفي التفسير تستمتع وتشعر برحمة وبرغبة وبأنك يعني قريب من الله وبمسألة الفيضان الروحي لكن لما تقرأ النيوزويك فتتأثر أنتوا عارفين بيتكلموا في إيه الصحف الأمريكية بيتكلموا أنه ما فيش حل ولا حماية لأمريكا إلا بالخفاض سعر الفائدة خفض سعر الفائدة وانه يوصل لاقل درجة ممكنة لدرجة ان بعض المقالات تكتب كما لو كانت بت... يعني بتتخيل شيء خيالي انه ماذا لو اصبح سعر الفائدة صفر يعني ايه يعني فيش ربا ما هو لما سعر الفائدة يكون صفر معناه لا فوائد معناه لا ربا يا سلام اذا الذي فعلته مارجريت تاتشر في انجلترا من 30 سنة وفعله قبلها وزير الاقتصاد الانجليزي لما قال الاقتصاد الانجليزي لن يكون في امان الا اذا سعر الفائدة اصبح صفر والغي الربا تماما بيقوله النهاردة جورج بوش ويقوله النهاردة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وتقول الصحافة الامريكية وكل هذا وعندنا في بلادنا من لا يزال يقول لا الربا ذا نظام عالمي لا نتركه وبدأ نتيجة لهذا ناس كتير دول تبتدي تخرج بقدر ما تستطيع من ربط أنفسها نفسها بالدولار ولا خلينا تبع اليورو خليها تبع الين خليها تبع سلة العملات يعني يبقى عندنا شوية يورو برضو شوية دولار وشوية ينات وشوية نشتغل ليه علشان نتجنب الهزات اللي ممكن تكون موجودة على وجه الارض وبدأ الكلام كما لمن يتابع يعني انه بدء زوال الهيمنة يا خبر بيض زوال الهيمنة الامريكية على العالم في اسبوع واحد اسمعوا يا اخوة قول الله عز وجل اسمعوا لتعلموا اننا احيانا نحتاج لكي نقرأ الايات ان نقرأ ايضا ايات الواقع التي الله تعالى يقول وكأي من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا واخدين بلهم من اللي بيشوفوه ماذا يقول الله عز وجل يقول وكأنه الآن يخاطب أمريكا التي يعصف بها وعلى فكرة قبل ما أرلكوا الآية دي قبل أن أقرأ لكم هذه الآية أقول لكم إذا كان في مجال الفلوس في مسألة ضياع الهيمنة الأمريكية والمشكلة اللي بيقولوها فأيضا في مجال البشر تعرفين أمريكا بتقول إيه تقول برغم السلاح كل هذا السلاح وبرغم كل هذا يعني التفوق العسكري وبرغم وجودنا إنما نلاحظ هما اللي بيقولوا نلاحظ أن الجند الأمريكي يخاف خوفا شديدا خوفا شديدا في البلاد التي هو فيها لدرجة أنه لا يريد أن يبرز أمام السلاح ونحافظ عليه تماما ويصلون من هذا الى النتيجة انه مهما لمينا سلاح للجند الامريكي فانه يزداد خوفا وفرقا ونخشى ان يكون الانسان البشر الامريكي عاجز عن ان يستخدم وان يستفيد بما تنتجه له الحضارة الامريكية والتقدم الامريكي من أسلحة وتقنيات غير لانه هو نفسه ضحيف. الله يبقى الإنسان الأمريكي بيضعف والاقتصاد الأمريكي بيضعف والضربات تنحل ورب العالمين ماذا يقول اقرأوا هذه الآية واسمعوها وادركوها بأنوار قلوبكم يقول الله عز وجل في سورة النحل وعلى فكرة أنا عايزكم بعد هذا اللقاء أو يعني تفتحوا مصاحف وتقرأوا سورة النحل بتمعن يقول الله تبارك وتعالى أفأمنا أفأمنا أفأمن الذين اجترحوا السيئات أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم على تقلبهم أو يأخذهم في تقلبهم وهم يتقلبون في هذه الأنعم وألوان النعيم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم يا سلام فأمن الذين كسبوا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض يقول الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى برضو في سورة النحل على فكرة قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد خواخت القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون شايف كلمة من حيث لا يشعرون مش من المكان اللي حاطين خططهم على مواجهته هل في احتمال أن تتكرر أحداث سبتمبر هل في احتمال أن يحدث كذا هل في احتمال أن يحدث كذا لا من حيث لا يشعرون من حيث لا يشعرون يقول الله تبارك وتعالى أيضا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب من من حيث لم يحتسب من ناحية الشرقية من ناحية الغربية ولا من فوق ولا من تحت الارض قال وقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب فهم منتبهين وفجأة لا نفسهم بيترعشوا ووصل إلى قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا الأبصار فاعتبروا يا الأبصار إذن أيها الإخوة كل ما نراه المشكلة فقط أن البديل الإسلامي غير جاهز الأثقياء مش جاهزين الكتائب المؤمن الصالحة الطيبة القائمة بأمر الله الملتزمة الملتزمة بطاعة الله البعيدة عن الحرمات التي تفرق تفرق وتخاف من أن تلمس شيئا حرمه الله عليها أو تقع أو يقع عليها بصره أو آآ آآ سمعه أو ما إلى ذلك بديل غير موجود فل فمن ينصرهم الله لمن يتنزل النصر إذا كان أهل التقى غير موجودين إذا كان أهل التقى غائبين إذا كان أهل التقى غير متواجدين هي دي المشكلة أن البديل الذي يمكن أن يعطيه الله عز وجل النصر بديل غير متحقق الآن في أمة الإسلام إنما دول أعداء الإسلام يا سلام قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم شايف أنا قلت إيه من شوية؟ قلت لك ان اموالهم ادي الازمة الاقتصادية عصفت بربع الميزانية الامريكية ولا اولادهم ادي بيتكلموا عن الاولاد اللي مسكين السلاح في حروب امريكا وخيفين وما ينفعوش يشيروا سلاح وبيترعشوا يقول تعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم والله كأنها اية تنزلت في الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا ذلك إنما يريد الله ليعذبهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يا سلام يعذبهم بأموالهم آه ويعذبهم بأولادهم أيوة ولسه يشوفوا ده يا سلام بقى لو لو وجد الصف المسلم لو وجد المسلم الذي إذا نودي للصلاة صلى وإذا عرف أن التدخين محرم تركه وإذا كان إذا رأ أو انظراء كانت هي غير محجبة تلتزم بحجابها أو مثلا شاب لا لا يكون كذا لو وجد المسلم الصالح الصالح التقي النقي والله لا تكونت صفوف تتنزل عليها رحمات الله عز وجل هذه هي المشكلة أن البديل المسلم غير كافي إنما أديكوا شفته والله أنا زهلت حقيقة يعني أزمة واحدة في ايام معدودة تشيل ربع الطاقة المالية الاقتصادية التي تواجهنا ويضخون فيها هذا ما يجب أيها الإخوة أن نقف عليه وأنا لا أقول في الحقيقة بالتواكل يعني أو, أو, أو أن أنتظر مثلا بالدعاء لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا لم أقل هذا وإنما قلت العمل العمل مؤصد في حد يقول اللهم عليك بأعدائنا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ومزقهم كذا ورد كيدهم إلى نحورهم و... وانت سيادتك فيه أنا داخل ينام بقى شوية عشان عندي شغل الصبح <تصفيق> ما ينفعش ما ينفعش إنما يتقبل الله من المتقين الدعاء الصالح من العبد الصالح والعبد التارك لدينه لا يكون عبدا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ولا يسلطنا عليكم شراركم, شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم مهما قيل في هذا في في سند هذا القول وما إلى ذلك إنما انظروا انظروا يا إخوة الدعاء إنما يكون من, ال... من الذي يقوم بأمر الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذا طريقنا إن أردنا والله سبحانه وتعالى إنما يرسل لنا الآيات نتعلم ومسألة الربه يكفيكم فيها قول الله تبارك وتعالى إنما يتقب فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذنوا بحرب إن الله آذنهم بالحرب أهو شايفين بس احفظوا ايبعوا تنسوا ان ربع الاقتصاد الامريكي الضرب بسبب الربا بسبب البنوك بسبب التمويل العقاري بسبب الاراضي بسبب بيع الديون بسبب النظم التي يقولون انه لا نجاتة لمجتمعات المسلمين الا بها ولا يمكن ان يسير الاقتصاد الا به اهو روح اتفرجوا على امريكا واللي حصل فيها وروح اتفرجوا على ما حدث في انجلترا عايزين تفضلوا بقى جهلة ولا تقروا اللي حصل في امريكا ولا تقروا اللي حصل في انجلترا ولا تشوفوا ايات الله ولا احداث الكون ولا حد لا خليكوا بقى صما وعميانا خليكوا بقى لا ترون ايه بينة واستمروا فان الله تعالى يقول فاذنوا بحرب وكلمة فاذنوا دي موجعة جدا اذنوا يعني انت كده كل ما بتمشي زي ما انت فيه بتمضي انه قرار الحرب مع الله ورسوله هذا هو الطريق الذي يجب أن ننتبه إليه وأن نفهمه أيها الأخوة أيضا من المسائل التي أحب أن أقف أمامها وإن كان يعني بسرعة مسألة الحقيقة أن اليوم هو اليوم الذي يتكلم فيه العالم العربي والإسلامي عن ما يقال له ذكرى حرب اكتوبر والحقيقة ايه رأيكم انا فعلا اريد ان اتكلم مع المتكلمين لالتقط امورا في غاية الخطورة لابد بد ان نفهمها فعلا هذه الحرب رائح فعلا دينا لانه احنا قبلها هم افهمونا ولسه حتى الان كثيرون يقولون دا اليهود كلما حاربوا المسلمين اليهود هم الذين ينتصرون انتصروا في 48 وانتصروا في 56 وانتصروا في 67 وحتى في حرب 73 حدثت في حدث فيها ما حدث فدو المنتصرين غير بقى الحروب اللي على الجبهة اللبنانية مثلا وما حدث فيها وما إلى ذلك لكن الحقيقة انه هذا كذب ليه حرب اكتوبر كانت ميزتها الميزة الكبيرة انها في حقيقة الامر اول حرب بين اليهود والمسلمين في الحقيقة ازاي انتوا هتدوروا التاريخ كمان لا حرب تمانية واربعين اللي هي اول حرب دي حرب لما يجوا يعبروا عنها النهاردة ويكلموكو يا اخوة وانا عارف ان معظم الناس سواء كبار او صغيرين أصلا اللي كان واعي سنة 48 ده يبقى دلوقتي عنده 70 سنة فمحدش كان عايش دلوقتي إلا, إلا, إلا, يعني إلا يعني اللي عنده النهاردة 75 سنة وكان مسقف هو صغير هو يدوبك اللي ممكن يعرف حرب 48 حرب 48 لما بيقوا يعبروا عنها يقولوا ان دخلت سبع جيوش عربية الله أكبر سابع جيوش لسابع دول عربية في مواجهة مين يقولك في مواجهة بعض العصابات الصهيونية يا سلام يعني ايه بعض العصابات الصهيونية فانت تقول ايه ده شوية عيال عاملين عصابة ولا اثنين ولا تلات اربع خمس عصابات ضد سبع جيوش عربية طبعا ده الجيوش العربية تكلهم وفعلا كان يقولوا كلها خطوات هنوصل تل ابيب ونخلص الموضوع لما تيجي تقرأ تفاجئ بأن السبع جيوش عربية مجتمعة عددهم كان أقل من عدد اليهود اللي بيقاتلهم عدد أفراد اللي بيسموهم عصابات صهيونية دي كان عددهم أكبر وبعضهم يقول لدرجة 160% ويدوا أرقام وبعضهم يقول مئتين في وبعدما انا ميال الى مئة وستين في من العدد اكبر من سبع جيوش عربية ليه هذا ما طلعتش عصابات صهيونية دي طلع اسمها منظمات دي منظمات عسكرية للتدريب والسلاح والتسليح وكان ينهمر عليها سلاح وسلاحهم متقدم وسلاحنا كان عبارة عن الاشاشة والبوائي اللي الملك فلان والامير فلان والرئيس فلان بيرموهم للناس الجنود وان كانت طبعا اسطورة الأسلحة الفاسدة ليست يعني على ما قيل في المشهور لكن فعلا سلاح دحك ثم المجاهدين جاهدوا احيانا مضطرين في بعض الزباط يضطروا يستقيلوا من جيوشهم الجيوش العربية عشان يفضل في المعركة ويحارب لان الجيوش قيادتها استردت الجيوش وأوقافت الحرب وقبلت إطلاق النار وهناك حكومات من هذه الحكومات قبضت على المقاتلين في ميدان المعركة وأودعتهم السجون حتى لا يستمروا في القتال فعندما تحسب على المسلمين أنهم قاتلوا في حرب 48 لا أنت ظلمتهم ظلم شديد ظلمتم ظلما شديدا جدا هم قاتلوا وحققوا بطولات وجاءهم الخنجر في ظهورهم انما اعلاميا ايه اللي يفضل عشان تهزم النفسية العربية انا بقول العربية جريا على تعبيراتهم هم انما احنا متكلم كمسلمين عشان يهزوا النفسية العربية ويهزموها ويخلوها تقع في الارض وتفرفر وتبقى بترتعش قالوا لهم فاكرين اللي حصل في 48 سبعة جيوش عربية هزمتها العصابات الصهيونية فانت تقول يا ياه لا ده احنا ادي اول قبطة ما قدرناش بينما لم يحدث ان تحدث حرب فلا تقول لم ننتصر في 56 لم تتحرك جيوش لتقاتل هم قالوا العدوان الثلاثي وهو وما كانش ولا الثلاثي ولا حاجة سيبك يعني انما هذه الحرب من اليهود لم يتمكن الجندي من أن يطير نصف متر فوق الأرض طيارة ما طلعتش حرب 67 نفس الكلام ضرب الطيران على الأرض وحط ما 90% من الجيش وهو على الأرض دون أن يتحرك وحتى في انسحاب الجنود قالوا لهم من طب ازاي في خطة الانسحاب ما فيش روحه يا جنوب كل واحد يروح وروحه ماشيين على رجليهم وهناك وانا اسف ان اؤذي الشعور هناك من لم يجد ماء ليشربه فشرب ابوال البشر فكيف تحسب على مقاتل المسلم انه حارب في 48 وهو لم يحارب او حارب في 56 وهو لم يحارب مطلقا او حارب في 67 وهو لم يحارب انما بقى ثلاث حروب فبدأوا يدندنوا ويعزفوا ويغنوا إن العرب لا يستطيعون أن يواجهوا اليهود إن العرب لا يقدرون إن العرب ليسوا كفءا لأن يقفوا أمام المقاتل اليهودي إن الجيش اليهودي لا يقهر إن كذا. إن كذا وفي حرب 67 كان القتال باسم العروبة والقومية العربية وباسم الزعيم الملهم والأوحد وأن احنا كلها 3-4 ساعتها نوصل تل أبيب والموزيع يقول طيب تنتهي نشر الاخبار ولا على النشر القادمة ان شاء الله نوزيعها عليكم من تل ابيب الله الله الله الله, الله. ده خل... تخل الموضوع باسم القومية العربية وباسم الزعيم العظيم المجيد اللي ما حصلش فهزموا هزيمة منكرة مش في ست ساعات ولا ست دقائق ده في الضربة الاولى والطيارات على الأرض ده إحنا كنا بنمشي واحنا أطفال في طريق مصر السكندريه القاهرة السكندريه الزراعي فنلاقيهم أزالوا الحاجز اللي في الوسط الرصيف فيقول لنا بعض من كان في الجيش وقتها قالوا لأن المطارات العسكرية كلها ضربت فاستخدموا طريق مصر اسكندرية الزراعي بتاع السفر كمجرى للطائرات اللي فضلة علشان تعرف تطلع منه لا منه لم تعود هناك مطارات فاوعوا تصدقوا ان كان هناك قتال هزم فيه المسلمون ولا هزم فيه العرب فلما جاءت حرب اكتوبر كانت اول مواجهة حرب فعلا ولذلك في التجربة الاولى للحرب بين المقاتل المسلم العربي ال الذي قال بسم الله وقال الله اكبر انتصر على اليهود دي كانت ضربة لانه لما تعرف التاريخ الحقيقي انه لم يحدث قتال من قبل وتعرف انه في اول قتال انتصروا وانه لما قالوا باسم القومية العربية وباسم الزعيم هزموا فلما قالوا باسم الله ورحم الله رحم الله رحم الله أئمة هذه الأمة من العلماء الفضلاء الذين كانوا تأتيهم أتوبيسات أتوبيسي بأراكب فيه تلاتين أربعين من أسماء الكبيرة اللي تسمعوا عنها من العلماء علماء الأمة ينزل الأتوبيس ينزل ده ينزل العالم في وسط كياس الرمل والدشم والخنادق ينزل تحت الجنود ويمشي الأوتوبيس عشان يوصل الثاني ويمشي الأوتوبيس يوصل الثالث ويمشي يوصل الرابع يوزعهم على القواعد العسكرية لرفع الروح الإسلامية في الجنود ما فيش حد ممن تسمعونه وكان والدي رحمه الله من ضمن هؤلاء الذين ولذلك رأيت بعيني رأسي هؤلاء الأئمة الكبار وهم يفعلون هذا ولولا بث روح الإسلامية في الفترة اللي هي سنتين قبل الحرب 71 و 72 و 73 لو لا استعادت كلمة لا إله إلا الله والله أكبر والإسلام كروح ومحرك لدرجة أن في واحد مرة سألوا واحد من كبار العلماء علشان يعني أنتم عارفين لو يفرض واحد قتل في سبيل الله فهو شهيد طب يفرض قتل في سبيل الوطنية والقومية العربية والحاجات اللي كانت اللي يتكلم فيها يتشال رأبته فكان العالم رائعا في إجابته صحيح وفيما هو أروع من هذه الإجابة أن يقول يعني ال لكنه قال من مات في سبيل شيء فهو شهيده فمن مات في سبيل الله فهو شهيد عند الله ومن مات في سبيل القومية العربية يأخذ أجره من القوميات العربية فهو شهيد القومية العربية ومن مات شهيد التراب يأخذ من التراب واللي شهيد الوطنية يأخذ من الوطنية عدالة من مات في سبيل شيء فليطلب أجره من هذا الشيء والله تعالى أعد أجره لمن قاتل في سبيله ومن استشهد في سبيله فأصبح الجنود يفقهون ويفهمون ويعرفون ولذلك قيل هذه هي بوادر الصحوة الإسلامية أن الناس اكتشفوا أن الزعامات البطلة لذلك حرب أكتوبر في الحقيقة نحن يجب أن نحتفل بها فعلا أن نحتفل بها من هذا الباب أن يقال لم يمكن المقاتل المسلم أن يقابل عدوه إلا في هذه الحرب فلما لقيه كان في منتهى الشجاعة والبسالة واسمعوا ما يقوله القادة أنهم كانوا أحيانا يصدرون الأوامر للجنود أنه كتر خركوا كفاية كذا هنتنحى وسيأتي المدد من بعدنا لي ليذود أو يعني يغطي فيرفض الجنود ويقولون سنقتل هنا ولن نسمح أن يمر يهودي على الأشبار التي نحن عليها في سبيل الله عز وجل هذه هي الروح ولذلك لما قامت بعد ذلك مناورات باسم مناورات بدر امريكا اعترضت قالت لا بدر انتوا هتجبوا لنا الاسماء دي مرة تانية ترجعوا الروح الاسلامية ايها الاخوة هذا هو ما يجعلنا نتكلم عن هذه المعركة على انها اسلام حقيقي ومن عايشها وعشرها يعرف أنها كانت ضربة في مقتل لكل من كان يريد أن يؤلها شيوعية أو ناصرية أو شخصية أو زعامة أو قومية كانت ضربة في مقتل وكانت إبدالا لذلك بكلمة لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين ولذلك يعني قبل أن أغادر هذه النقطة أود أن تعلموا أيها الإخوة الكرام أننا سنظل إن شاء الله ما حينا أبدا نعلم أن طريقنا إلى الله عز وجل ليس أن نفعل ولكن قبل أن نفعل أن نعد القلوب وأن نعد الأفهام وأن نعد العقول وأن نعد الأذهان وأن نعدهم للحركة الحقيقية فإذا ما فهموا واستوعبوا واعتقدوا كانوا كراما وكانوا رجالا إن شاء الله وبهذه المناسبة اسمحوا لي أيضا أن أرسل رسالة إلى إخواني في العراق بالذات رسالة أقول لهم وأرجو أن يفهموا مقصدي من هذا بدقة أقول لهم جزاكم الله خيرا ولكن أرجو أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى بأن تتدارسوا أموركم بعمق وأن تفهموا بداية عملكم ونهايته ومن أين وإلى أين وما هو مسيركم وأن تتصوروا خطكم تماما حتى لا يصب جهادكم غدا في مصلحة غيركم وحتى لا توظف انتصاراتكم وضرباتكم في مصلحة من لا تحبون أرجو أن تعبدوا الله بالجهاد ولكن أن تعبدوا الله عز وجل قبل ذلك وبعده بتفهم ما الذي تفعلون وأسأل الله لكم الرشد والصواب والسداد يا رب العالمين فلقد ضربتم مثلا رائعا إن شاء الله كذلك أيها الأخوة يعني أقف أيضا أمام مسألة حدثت في هذه الفترة وكان لها أثر كبير على على القلوب. وهي هذا الانهيار الذي حدث في هضبة المقطم في القاهرة وسقطت صخور وردمت أسر بكاملها وردمت بيوت وما إلى ذلك أيها الإخوة هذا حدث كان فظيعا وحقيقة أنا أريد أن أقف أمام بعض المعاني لا أريد أن أفلته وأن أترك نفسي فقط للوجيعة الإنسانية فقط وإنما أقول هل تتذكرون أيها الإخوة الثلاثة الذين كانوا يسيرون بالليل ونزل المطر بشدة وآواهم الليل إلى غار مغارة في جبل في باطن هضبة من الهضاب فلما دخلوا انهارت صخورها نزلت صخرة كبيرة فسدت باب الغار وبقوا في مكان ضيق لا يستطيعون الخروج منه دفعوا الصخرة بكل ما استطاعوا لم يقتروا أن يحركوها حاولوا أن يفتحوا لأنفسهم أن يحفروا بأظافرهم كما يقولون لم يستطيعوا الخروج ولا التحرك منها فلجأوا إلى الله عز وجل بإلهام ألهمه الله لواحد منهم لما وجدوا أن الموت أدركهم دعوا الله دعاء قال قال لهم إيه رأيكم كل منا يلجأ إلى الله بعمل كان قد عمله في يوم من الأيام ونتقرب إلى الله بهذه الأعمال لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه رحت أفكر طوال هذه الأيام في حدث الدوئة احنا مش عارفين الناس اللي تحت الصخور دول منهم من هو محبوس ولم يمت فيما يفكرون فيما الآن يلهمون ما الذي يلهمون هل لو ألهموا أن يسأل الواحد منهم ربه بعمل صالح قام به هل يجد عملا صالحا فعلا قام به كبير يقول اللهم فرج عني حبستي هذه ربما الآلات العملاقة لم تغني لم تخرجهم لكن العمل الصالح أخرج هؤلاء الأوائل والحقيقة أن هذا الحديث لم يخرج الناس الثلاثة من الغار بسبب الأعمال الصالحة لهم خرجوا بسبب الإخلاص بسبب انهم كانوا يوجهون اعمالهم الى الله لان كل واحد منهم بعد ما ذكر العمل الصالح اللي قام به واحد قال انا كان في عرض من الاعراض امرأة كان ممكن اعمل معاها الفاحشة بمنتهى البساطة وهي استسلامت لي وكنت بحبها جدا لكن عففت حينئذ لما وجدت الحرام قد سقط بين يدي وامكن عففت فهل تقرب إلى الله بأنه تعفف عن الحرام لا. لا تع. قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك إذا كنت يا رب عارف إن أنا كنت أقصد أن أرضيك أنت بهذا العمل ففرج عنا ما نحن فيه والذي تقرب إلى الله ببر والديه يا رب أنا كان لي أب عجوز وأم عجوزة. ولما رجعت لهم باللبن بالليل لقيتهم نيمين لو صحتهم لو ايقظتهم انقصت متعة النوم وان كنت ساعطيهم متعة الطعام ولو انني تركتهم للصباح ربما اوجعهم الجوع فاستيقظوا فيكون فتكون متعة النوم قد زالت وجاء تنغيص الجوع فأنا لا صحيهم حتى لا أنقص متعة النوم ولا راضي آخذ الطعام حتى الصباح حتى لا أكرس تنغيص الجوع فبقي واقفا طول ما الحمد لله مستمتعين ومتعة النوم غلب على تنغيص الجوع أهم نيمين ومطمئنين وهو لم ينقصهم من المتعة شيئا فإذا ما نغصهم الجوع وتغلب على متعة النوم فقاموا يقول لهم اتفضلوا فيشربون هذا العبد عمل صالح كبير لكنه قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل أنا عملته في سبيلك أنت يا رب كنت في خاطري مش أبوي وأمي وإن كان الأب والأم أحباب إنما كنت أنت يا رب العالمين في خاطري في ذهني في خيالي في خلفية ذهني في صدري يملأ وجداني إن كنت تعلم أنك كنت قد بلغت مني هذا المبلغ فبافرج عنا ما نحن فيه والثالث تقرب إلى الله بماذا حد فكر آه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى برعاية أجر الأجير جاب عامل اجرته 30 جنيه في اليوم وراح يعمل مشوار العامل استعوأه وكان تعبان العامل طول النهار ولقى اتأخر قاله الله انا روحه باجيله اي يوم تاني ومشي اي يوم تاني ما مجاش جاله بكرة شغلانه في مدينة تانية في في عند المهم ما عرفش يرجع له ده ما في يوم بعد سنين طويلة الدفاتر القديمة طلعت لأنه طا ما فيش حاجة في الشغل فلما فيشوف الديون القديمة وهو بيقولك التاجر ولا مش عارف إيه لما يفلس يدور في الدفاتر القديمة فقال لي هذا أنا كان ليه 30 جنيه عند الراجل ده كان الرجل قادرا على أن يعطيه 30 جنيه ولكن الفكرة أن الراجل قال لا أنا الثلاثين جنيه دول ما دم جاش هدخلهم في التجارة اشتري بيهم 30 كيلو برتقال وابعهم ومكسبهم يبقى كأنه شريك لي فيشتري 30 كيلو برتقال ويبيعهم 30 بقوا 40 كان يوم يروح سوء البرتقال يشتري غيرهم بقوا 50 بقوا 100 200 300 400 1000 2000 3000 100 بقت شغلانة كبيرة وكان يتاجر هو في الغنم والمعيز فاصبح قطيع فلما جاء الاجير كان يمكن أن يعطيه المال لكن أن يخفي عنه نتيجة التجارة هو حد عرف فقال له أجرتي عن هذا اليوم قال له كل ما تراه أمامك هو أجرتك عن هذا اليوم قال له أتسخر مني أتهزأ بي قال له لا والله يعني فعلا كل دي أجرتك عن هذا اليوم فاستاق الإبل استاق الغنم استاقى المعيز استاقى خاد الحجر كل ده بتاعي آه واخذه شيء شيء مش ممكن نادر لكنه لم ينظر إلى العمل وإنما قال يا رب إن كنت تعلم إنه هو العمل ده أنا لما عملته كنت أنت الذي يسيطر على خلجاتي وتفكيري ومشاعري طب مين يجيب ده من يأتي بهذا القدر من تمثل الله عز وجل في عمله من تمثل رب العالمين في تصرفاته علشان لما يتزنئ في الدوئة في صخرة يلاقي قوة تحرك هذه الصخور اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرج ثلاثة يمشون والله ظللت أسأله نفسي هل أنا لي عمل يمكن حينما أتذكره أنا شخصيا أن أتذكر أن الله تعالى كان يأخذ علي كياني كله وأنا أفعل هذا العمل أعده لمثل هذا الوقت طب هل أصلا في عمل أنا عملت بهذه الضخمة هل في واحد يعطي أجير غير لا يطمع إلا في الثلاثين جنيه ياريت يديني الثلاثين جنيه حتى ما يقوليش يا أنت لسه فاكر ده الدين سقطت بالتقادم ده القانون المدني فيه تقادم والدين التجاري فيه تقادم وتقادم تقادم تقادم والناس رايحة فين من رب العالمين كل ما يطمع في ثلاثين جنيه ولو حبي يتصدق علي يدخل الثلاثين خمسين يخليهم مية إنما يعطيني ثروة وآخر يظل طوال الليل حتى لا يزعج والديه وثالث يعف عن الأعراض وقد صارت ملك يديه بفلوسه بماله هل لنا أعمال صالحة بهذا أيها الأخوة أيها الأخوة إن الآية التي ذكرتها عن عمن يعادون الله عز وجل إن الذين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله حضر فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون الآية التي ذكرتها فأمن الذين مكروا السيئات يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم هذه آيات نخشى منها أيضا على أنفسنا كمسلمين لأن الله حرم الخمر وهناك من يقوم بها في أماكن فيها مزارع للخنازير تحيط بمثل هذه الاماكن مزارع الخنازير دي هي التي تقدم لحم الخنازير الى الفنادق لتشوى وتطهى وتطبخ وتقدم في بلاد المسلمة يجب ان نفيق اننا لا نريد ان نتكلم عن غيرنا وان نهمل انفسنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي من ذنب صغير جدا صغير جدا نام جائعا فوجد تمرة في بيته بلح في بيتي تمرة في بيتي انا هو انا جايبها من دي في بيتي فاكلها وكان عند المسلمين في هذا اليوم تمر من تمار الصدقة والصدقة النبي محرم عليه أن يأخذ الصدقات لأنه مش هينتفع ما فيش مصلحة للأنبياء ولا أولاده ولا يورثوا أصلا حتى لو فضل عنده إيه لا يرثون أبناء الأنبياء لا يرثون ثروات أبائهم ما تركه النبيون صدقة والصدقة تحرم على النبي وتحرم على أهل بيته وعلى ذريته فظل تقلب طوال الليل شان تمره ولما وجد في يوم مرة من المرات طفلا يضع شيئا في فمه وهي من تمار الصدقة مع رحمته بالطفل ظل يخرج التمرة من فم الطفل ويقول له كخ طلعها ويخرج, ويخرج اللعاب الذي اختلط بها بهذه السكر التمر يخرجه حتى لا يقبل شيئا اطلاقا من حرام ولو كان شيئا قليلا فأيما شعرة. أيما شعرة نبتت من حرام فالنار أولى بها أبى الله إلا أن يعذب كل شعرة نبتت من حرام لو لبس الإنسان ثوبا فعرفين يعني إيه ثوب؟ أميص، كلابية، بدلة، جاكتة، بانطلون، شراب لو لبس الإنسان ثوبا من حرام لا تقبل له صلاة ما دام عليه من هذا الثوب ولو مقدار رقعة رقعة لو خد منه حاجة يرأع بيها حاجة تانية لا تقبل له صلاة ولا صرف ولا عدل لأنه أدخل الحرام وإذا أكل اللقمة من حرام لا تقبل له صلاة أربعين يوما حرام حرام، فاذا ما حدثت الحرمات والمحرمات ورأينا الخسف يجب ان نقلق نقلق بس والله يا اخي انت نقلق نقلق تعرفون ايها الاخوة ان الخسف الذي حدث بقرى قوم لوط اقل بكثير اقل بكثير من من الزلازل اللي بتحصل مثلا في كاليفورنيا في امريكا هل تعلمون ان ما حدث لثمود ولا لعاد هو ثمود وعاد دي بلد صغيار قد كده بلد صغيار اسمها ثمود وبلد صغيار اسمها عاد اقل بكثير جدا من الخسف الذي حدث وسحق ومحق بلادا بكامل اقل من حدث الطيارة ساعات أحيانا أقل من اللي كانوا مثلث برمودا الذي لا يعرفون سره إن كانوا صادقين فيما يزعمون أقل لكن نحن قلوبنا تيبست تيبست والله تيبست وأصبحت زي الكويتش الميت زي الجلد الميت لا يشعر بما يقع بالناس والنبي صلى الله عز وجل يقول وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولك إنهم شفوها متى نفيق ألم يأني للذين آمنوا ألم يأني ألم يأتي الوقت ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما غر أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم ما غرك ايه اللي غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري ارزق ويشكر سوايا خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد إيه ليه لي يبارزون الله عز وجل بالمعاصي ذلك أيها الأخوة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار ونزلت الصخرة فسدت عليهم باب الغار الله تعالى نقلنا فورا من الدنيا إلى الآخرة قال ونسأل الله السلامة يا رب العالمين ونسأل الله أن يعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام وأن يحرم على النار أجسادنا ودماءنا ولحومنا وعظامنا يا كريم يا رب العالمين يقول تعالى عمن دخل النار يقول وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مكانا ضيقا في النار جب ضيق دعوا هنالك ثبورا ثبورا يعني يا ويلاه بالهلاك دعوا هنالك ثبورا فالله تعالى يقول لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرة كثيرة نحن نحتاج من يؤنسنا في الوحشه العمل الصالح والاخلاص نحن نحتاج من يؤنسنا في الضيق العمل الصالح والإخلاص أنا على فكرة بقول العمل الصالح والإخلاص لأن الحديث فيه كده عمل قاموا به وكانوا قد وجهوه إلى الله بإخلاص عمل قاموا به علشان الناس اللي بيقولوا إيه اللي بيقولوا إنما أعملوا بالنيات المهم النية وال... وقلوبنا بقول لك عمل قاموا وهرد أقول لكم معنى الحديث عمل قاموا به عمل شغل عملوه لازم ويكونون قد وجهوه الى الله ولذلك انا دايما قلت قلت كتير كلام ده وارجو ان يكون واضح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى دول كلمتين جملتين جملتين الجملة الاولى بتتكلم عن الاعمال انما الاعمال بالنيات الجملة التانية بتتكلم عن النيات وانما لكل امرئ ما نوى فالعمل مقياس احتسابه النية عشان كده بنقول ايه عليك بالنية الصالحة والعمل الصالح انما ما تقولش لا عمل ان قوما اه خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسن الظن لا أحسن العمل صح ولا لأ واحد عاطل مش لقي شغل بقالوا اربع خمس سنين يبحثوا عن عمل فلا يجده في بطال قالوا ده الحق محمد عبد الواحد ده راجل طيب جدا جدا جدا وعنده مصنع ولو رحت له قلت له انا عطلان وعندي بطالة وعندي اسرة بوكلها ايما المعروف شغلني ده راجل طيب هيشغلك ده حسن ظن بالحج محمد عبد الواحد انت كده تحسن الظن به فما دمت قد احسنت به الظن بتعمل ايه تذهب اليه تبحث عن من يوصلك اليه تحاول ان تعرض عليه مشكلتك انما تحسن به الظن فتنأى عنه تبعد عنه تحسن به الظن فتعد في البيت تحسن به الظن فلا تتوجه إليه لا تحسن به الظن فتتحرك إليه قال فكاء وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل لأحسن التوجه إلى الله فتوجهوا إلي الله عز وجل أيها الإخوة أيها الأحبة شكر الله لكم وأنا يعني أحمد الله أن جمعنا بعد هذا الوقت الكريم يعني صحيح أنا عارف أن أنتو تتابعون كل الأمور ولكن أنا الذي أتشوق لهذا الوقت الذي مر لأن رمضان الحقيقة كان شهرا جميلا هادئا وعلى فكرة ما لا تعرفونه والناس متصورة إن, إن الدعاء في رمضان قاعدين في التلفزيونات لا ده كلام بيسجلوه قبل رمضان بشهرين ولا ثلاثة ولا شهر ولا حاجة سجلوا في وقت بسيط ويبقى المسألة بعد كده الحمد لله يسيرة فذلك فضل الله فلكن يعني تشوقنا اليكم كثيرا انا الحقيقة الاسئلة التي جاءت اليوم بالرسائل اللي حضراتكم بتبعتوها يعني احنا مفيش قدامنا غير خمس دقائق وان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى على موعدنا الدوري خلاص المعتاد لكن حاول اجيب سريعا بعض الاسئلة وان كانت قليلة غدا في ايه اه غدا طبعا اه طبعا ان شاء الله موعدنا غدا ان شاء الله ايضا ساعة تسعة ولا كام يا استاذ الاستاذ حمدي الجميل الذي عاد تسعة وربع تسعة وربع مساء شكر الله لكن ان شاء الله نعوده طبعا غدا باذن الله بيقول هل يجوز ان ابعث بتقول بقى تقول هل يجوز ان ابعث صورة لخطيب قبل العقد حتى لا يحدث احراج يجوز يجوز ويعني يجوز هذا في رأيي من الحالات التي يجوز فيها جدا الصورة الفتوغرافية ليست على التحقيق ليست حراما انما مع ذلك الخطيب بس الفكرة ان الصورة الخطر انها لما تبقى عند الخطيب افرض اعرض فتخدي بالك انك ما تسبيش صورك يعني تبعثين بالصورة مع مؤتمن ويردها اليك انما السؤال كده يبقى يجوز له ان يرى صورتك لانه يجوز له ان يرى الاصل اساسا انما لا يجوز ان تبقى الصورة وإلا قد تصل الى انسان يعني غير صالح فيستخدمها استخدام غير جيد سؤال بيقول يلازمني شعور دائم بالنفاق والرياء هذا ظاهرة صحية ام والله شوف انت واضح انك فاهم هذا لا شك فيه جزء من الصلاح وجزء من المرض لكن الحل ان تقوم باعمال كثيرة من اعمال السر التي لا يطلع عليها الا الله فإن استطعت أن تكون أعمالك في السر أعلى من أعمالك في العلن فإن هذا سيكون له دور كبير جدا في تجنب الرياء لذنما على كل حال العبرة يلازمك شعور دائم بالنفاق والرياء طب بتعمل إيه فإذا كان هذا الشعور بالنفاق والرياء يجعلك تترك العمل الصالح يبقى دي ظاهرة مرضية لأنه ترك العمل هنا تصلي ركعتين وقلت لا الاحسن دا يكون رياء فأترك صلاة الركعتين لأنا مطالب أصلي الركعتين وأقاوم الرياء فأصلي الركعتين وروح البيت أصلي أيضا ركعتين فالمسألة وأنا أظن أجبت بالتفصيل من قبل عن مسألة إنما على كل حال إذن هي ظاهرة فيها جانب مرضي وهو أن الشيطان قد يستخدمها يقول لك أنت جرأي أنت بتعمل كده عشان الناس يشوفوك بتصلي فتبطل تصلي أو تبطل تصوم نوافل أو ما إلى ذلك وقد تكون ظاهرة صحية بان تزيد في اعمال السري ان شاء الله الراجل بقى اللي بيقول لمراته انت طالق مرتين وبعدين في المرة التالتة والمرة الرابعة والمرة الخمسة هؤلاء في الساق ومش هجاوب السؤال. ده كلام ده ايه ده كلمة الطلاق دي كلمة خطيرة لا يصح ان تجري على اللسان ومن يكثر حرفوه بالطلق يكون شاهد يفقد المرؤة والعدالة ولا تقبل شهادته قدام المحكمة الشرعية طبعا الصالحة يعني إنما ده كلام دي دي دي مش أسئلة مسلمين واحد يقول لمراته كام مرة ربي يقول الطلقه مرتان ويجيب لي سؤال في يجي 15 مرة الطلق ما هؤلاء بالمسلمين ومع ذلك يذهب إلى لجنة إفتاء ويروح ويسألهم هناك إنما ده كلام أنا ما قدرش يقول لي في مجلس واحد حصل كذا ومش عارف إيه ده يا جماعة الفقه هو الأحكام الشرعية لكن هناك الخلق هناك الدين هناك الورع هناك المرؤة لما يجي إنسان يحلف بالطلاق يجي 15 مرة وعايزين دلآن يقول لك وعنده أولاد ونريده أن نرجعه مع بعض طب ما تده يعني, يعني سبحان الله العظيم كونوا على, على شيء من الصواب شوية يروح المز يروح للشيخ للجنة الافتاء القريبة منه ويسألهم ان شاء الله لا واحد بيقول واحد لم يصم رمضان ولم يصلي هل سيخلد في النار اذا كان يعبد الله ويقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يعني يخش النار 7300 سنة كده ولا حاجة وبعدين بعد كده ممكن يبقى يخش الجنه كويسين 7300 سنة بسيطة ايه رأيكم واليهود قالوا كده قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمثان النار إلا أياما معدودات مش في الآخر يعني هنخش الجنة يا سلام طيب خش الفرن لو سمحت من لغاية يوم الاثنين الجاية ما يتقابل يوم الاثنين الجاي إن شاء الله قبلك تبقى تطلع من الفرن كده بس قبل الحلقة بنص سال حط يدك كده على البتجازي يا جماعة انا الظاهر ايه انا عايزة يعني آه انا مش عارف النهاردة ايه الحكاية طيب ربنا شيء تزوجت عرفيا لاحافظ على معاش فهل اصبح هذا المال حرام لا لي اذا كنت محتاجة فليس حرام ولكنه مخالف للقانون انما ليس حراما اذا كنت في احتياج وفق ايها الاخوة انقضى الوقت فلكن على كل حال بيقول شربنا الماء بعد الفجر بدون علم هل علينا قضاء هذا اليوم نعم عليكم قضاء هذا اليوم مدام مش نسيان مدام انتو بس نخطوش بالكو انه الفجر خلص هل يحسب الميت في رمضان طبعا يحسب ما يعني رمضان اعفاء ايوه يحسب في رمضان هو اللي يموت في رمضان ايوه من أراد الله أن يحاسبه يحاسبه ومن يدخل الجنة بدون حساب فإنه يدخل الجنة بدون حساب إن شاء الله يعني لا أدري إن كنت سأتم إجابة هذه الأسئلة فيما بعد أم تنقضي بالتقادم أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وهدى ورشاد يا رب العالمين والحمد لله أن عادت لقاءاتنا وأسأل الله أن يقطعنا برحمته يا أرحم الراحمين اللهم أمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته